قال رحمه الله وقال الحسن كخضرة النبات ولعب النبات لا حاصل له وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني منفعه ومتعه يتمتع بها الشخص هذا التسير الأول لمتاع الغرور أن ينتفع بها الشخص يتمتع بها ثم تزول بعد ذلك ولا تبقى وهذه حقيقة المتاع كل ما يتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول ولا يبقى وهذا قول أكثر المفسرين أن المتاع هو كل ما يتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول ولا يبقى فهذا يسمى بمتاع وقيل المتاع خصصه بشيء معين كالفأس والقدر والقصعة فهذه يسمى متاع الفاس والقدر والقصعة والذي يظهر أنها داخل, أنها داخل فيما تقدم من التفسير العام فإن القدر والقصعة والفاس يتمتع بها الشخص حقبة من الزمن ثم تفنى تذهب وتزول وليست بباقيها وهكذا الحياة الدنيا هي متاع يتمتع بها الإنسان وبما فيها وينتفع بها وبما فيها ثم تزول ولا تبقى ويبقى وجه ربي فذو الجلال والإكرام كل من عليها فان سواء كان مما فيها من الأمتعاء أو سواء كانت هي هذه الحياة التي يعيشها الإنسان فإنها متاع وذاهب وزائلة هي وما فيها فعلى هذا التفسير المتاع بما ذكر هو الصواب وهو تفسير أكثر أهل العلم أن المتاع كل ما يتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول لا يبقى سواء كان مما خصص بالذكر أو غيره فهو يعتبر متاعا ما دام سائلا ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والغرور ما يغرر الإنسان بما لا يدوم هذا غرور ما يغركه مما لا يدوم هذا غرور والغرور بالفتح الشيطان وأما الغرور فهو هذا ما يغر الإنسان بما لا يدوم مما لا يدوم مما هذا يسمى غرورا يغره وهو غير دائم وقال الحسن كخضرة النبات ولعب النبات لا حاصل له عندك هكذا مم. لعب البنات قال الحسن كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له أحسن فهذا متاع وما الحياة الدنيا إن متاع الغرور فإنك هذه الأشياء خضرة النبات تزول تسود ومتى تبقى وهكذا لعب البناء يلعبن به ولا حاصل له وأيضا هو زائل وقال غتادة هي متاع متروكة يوشق أن تضمحل بأهلها فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله مستطعتم والغرور الباطل هذا تفسير للغرور الباطل والغرور قيل كل ما يغرر الإنسان مما لا يدوم هذا تفسير نقتاد بأن الغرور هو الباطل وقيل ما تقدم وهو اعتبر شيئا باطلا وما ينبغي للشخص الشخص يتعلق به كيلا كان يذهب ويزول ويغرق ويجرق عن طاعة الله ويبعدك عن طاعة الله هذا باطل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 يقول الله تعالى أعددتم عبادي الصالحين ما لا عين أرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا الذي يتنافس به الناس أما الدنيا متاع وزائلة وفانية ولا يخلد فيها العباد بل ينتقلون إلى دار سرمدية أعدها الله الصالحين فيها مانعين رأت ولا أذن سمعت وهي الجنة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى العمل بأسبابها في هذه الحياة التي هي متاع واستغل متاعها بطاعة الله سبحانه وتعالى تمتع بها في الطاعة فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم هذه نصيحة جميلة من فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم فلا تغرق الحياة الدنيا ولا يغرق بالله الغرور فاحذر هذا إن وعد الله حق فلا تغررنكم الحياة الدنيا فهذا حديث عظيم أعددت لعبادي الصالحين وليس لجميع العباد فإن العباد منهم من هو صالح ومنهم من هو غير ذلك دون ذلك فهذا الإعداد هو لهؤلاء الصلحاء وهؤلاء الأخيار من أهل الإسلام لعباد الصالحين فإنهم يقدمون على شيء لم يروه, لم يروه في الحياة الدنيا ولم يسمعوا به وهذا كما سمعت الآية المتقدمة فيها تزهيد في الدنيا كل نفس ذائقة الموت وهذا الحديث فيه ترغيب في الآخرة وتزهيد أيضا ضمنا في الدنيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وله مناسبة ظاهرة في الذكر بعد عند هذه الآية كل نفس دائقة الموت هذا من فقه هذا المفسر فله مناسبة ظاهرة في الذكرية تحت هذه الآية فالذي يريد يحضر خطب ومحاضرات يحضر يحضرها من كتب التفسير يأتي إلى آية ويرجع لبن كثير ويرجع أيضا للشمقيط فإنه يذكر النظائر ويفسر القرآن بالقرآن ويرجع مثل هذه الكتب الجميلة إنك تجد أحاديثا وربما لا تظن أنها مضانها هذا فيذكرونها وينظرون المناسبة فيها تمسون المناسبة في ذكرها تحت الآيات ففي نفع القرآن هذا عظيم جدا كتب التفسير تدلف على أشياء كثيرة ربما ما تنتبه لها فيه الخطاب والمواعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت عباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أقفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وإن في الجنة وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها أعظمها وقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولنوضع صوت ولنوضع ول ولموضع ولا موضوع لا منبتذا ولا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها وقرأوا إن شئتم فمن فمنزخزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متع القروح حديث عظيم. قال أخرجوا التلميذ في تفسير الواقع. قال حسن صحيح وأحمد عن أبي هريرة أخرج بعضه الأخاري. نعم بعضه في زيادة خمتان. في التفسير باب فلا تعالى منس وما لهم مغرة عين. وفي بدء الخلق ومسن في الجنة وصفة نعيمها. إيش محقق المحقق في هذا هذا سياق الحديث؟ بذكر هذه الزائد ولا موضوع صوت في الجنة خير من الدنيا معنى هذا حديث ثابت لا شك لكن وقرأ النار وهكذا أن شئت فمنزح زحاعنا وهكذا أنت في الجنة شجرة هذا ثابت هذا اللفظ لكن وظل الممدود وقرأ أن شئت وظل الممدود بهذه بذكر الآيات حديث صحيح بذكر الآيات أيضا ولا أن فاضنا شك ثابتة لكن زيادة وقرأوا إن شئتم ولا موضع صوت في الجنة إلى آخر الآن نصلي في منزع زيان النار فقرأوا إن شئتم هذا كله يحتاج أن ينظر لالبانيس قال فيه أما عددت العبالي فلا تعلم نفسا أو وقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفسا هذا ثابت صحيح هذا ثابت لكن ما بعده بزيادات وقرأوا إن شئتم يقول آخر محقق يقول الحديث صحيح محقق هذا محقق البغوي متمكن وهؤلاء يحقق أيضا أحكام القرآن أظن هو نفسه ولا آخر هذا نفسه أيضا القرطبي حاصل هذا الحديث يحفظ بزيادات هذه على ما ذكر المحقق أنه صحيح لكن أخاله وسلم اعرض عن بعض الزيادات. وسنده من محمد بن يحيى وما بعده معروفها هؤلاء كلهم ثقات محمد بن يحيى أبو مولده وما بعده والترمذي من أين ذكره من محمد بن يحيى أم وما بعيدا يكون شيخا من محمد بن يحيى يعني سند ترمذي من أين بدأ كان من محمد بن يحيى وما بعده أو كما قال مدورو تلميذ يا أخوان أم إيه نعم حسن من أجله أم محمد بن عمر بن عاصم صدوق قال رحمه الله قوله تعالى لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشتروا أذن كثيرة وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وهذه تسلية وتعزيز تسلية بما سينقه أهل الإيمان في الأموال والأنفس فإن الله تنا العباد في أموالهم ربما يحصل لهم شيء من المصائف فيها وابتلاهم أيضا كذلك بالإنفاق إنفاقات واجبة وسائر التكاليف الشرعية فيها المتعلقة بالأموال وابتلاهم أيضا كذلك في أنفسهم بالموت وبالأمراض وبفقد الأحباب وبكذلك أيضا جهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله لتبلون في أموالكم وأنفسكم فالعبد مبتلى في فيما نه بالتكاليف الشرعية التي كلفه الله سبحانه وتعالى في ماله إياها كلفه زخوات وكلفه أيضا نفقات الأقارب وغير ذلك وصدقات وهكذا أيضا ربما تحصل له مصائف في ماله فعلى هذا يوقع النفس العبد فهذا من باب إخبار العبد لتوطين وتوطيد النفس على ما سيلقى في المحبوبات هذه في ماله وفي نفسه وهكذا على ما سيلقى من هؤلاء العداء الذين سيؤذونه بما يسمع من الكلمات النابية وبما يسمع من الطعن في دينه والطعن في عرضه من أهل الكتاب المتقدمين ومن المشركين فإنهم سيجتمعون عليه وسيؤذونه فعلى هذا يوطي نفسه وهكذا أيضا السلفي يوطي النفس بما يسمع من أهل الأهواء فإنه مبتلى أيضا من أهل الأهواء بالطعن فيه وفي منهجه والتحذير والتنفير منه ومن معتقده وهكذا أيضا سبيله فلا يبال بهم يوطن النفس على هذا ويستمر والذي لا يوطن نفسه على مثل هذه الأشياء ما أظنه يواصل السيخ ما أظنه يواصل السيخ فلعله العياذ بالأربع من يترك يقول خلنا مسلم عادي كما يقول بعض الناس وش معينة تكلموا فيها وصلحوا فيها خلنا مسلم عادي كما الناس نمشي هذا مسكين هذا يريد حياة سعيدة في المال وخلنا مسلم كما الناس بد من ابتداء الناس درجات وأهل الإسلام درجات يتفاوتون عند الله هم درجات عند الله سبحانه وتعالى فكن من ذوي الدرجات العالية الذين يبتليهم الله سبحانه وتعالى إما لتكفير الذنوب والسيئات أو لرفع الدرجات إن العبد لا تكون له المنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغها بكثير عمل فلا يزال الله يبتنيه فلا يزال الله يبتنيه حتى يبلغها إياه ما هو بكثير عمل ولا بعمل تبلغ تلك المنزلة إنما بهذه الأمور من ابتناءات فلا يزال فلا يزال الله يبتنيه حتى يبلغها إياه فالابتلاء إما لتكفير السيئات أو لرفع الدرجات والأنبياء لك أسوة فيهم حسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام نبينا فإنه ابتني بلاء عظيما ابتلاء عظيما في حياته في نفسه وفي أهله ابتني في نفسه وفي أهله عليه الصلاة والسلام آذوه المشركون والمنافقون في نفسه وفي أهله صبر وهكذا لنا أسوة فيه ينبغي أن نوطن نوطد هذه النفس على ما سنلقاه في حياتنا وهذه سنة ماضية في الصالحين وسنة ماضية في المسلمين لتبلغن في أمهالكم وأنفسكم تسمعن من الذين أوثوا كتابا من قبلكم من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا غير أهل الكتابين عموما من المشركين من قريش غير قريش ممن ليس من أهل الكتاب أدا كثيرة ما قليل أدا كثيرة وضّن نفسك وإن تصبر وتتقف فإن ذلك من عزم الأمور العاقب الحسن لأهل الصبر على ما ذكر الله سبحانه وتعالى مما تقدم وهكذا لأهل التقوى فإن ذلك من عزائم الأمور الذي يريد أن يكون من دو العزم فعليه أن يصبر أي من أهل العزم شديد وليس من من الأنبياء وإن من أهل العزم والشدة والصبر على ما يلقاه بدينه وفي نفسه وما ذكر حاصل هذه آية عظيمة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لأن الخطاب له ولأصحابه ولأمته أجمع أنهم سيلقون هذا الذي لاقاه رسول الله وأصحابه الابتلاء في المال والابتلاء في النفس والابتلا من الأعداء قال رحمه الله قوله تعالى لا لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ قال ابتلاف الأموال من أي حيثية حيثية لابتلاف الأموال ها سامة نعم أحسنت التكاليف الشرعية التي كلفها الله في ماله ما كلفها من التكاليف الشرعية المتعلقة بماله وهكذا بالمصائب ربما يبتلى في ماله بالمصائب تحصل له تنزل جائحة بماله وتذهب ماله كله، فعليهن يصبر إذا حصل له شيء من ذلك. ونمتلا في النفس وأنفسكم، لا تملون في أموانكم وأنفسكم بالموت والأمراض وفقد الأحباب وهكذا بالجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله هو مبتلى صلّى جراح وقلوم وإزهاق نفوس. قال رحمه الله وهذا توكيد يؤكده الله سبحانه وتعالى بتوكيدين بلا من قسم ونون التوكيد والله لتب لتبلون في أموالكم مؤكد هذا الشيء بأمرين بالقسم وبالتوكيد بالنون أن هذا حاصل لا محالة ما في مناص منه ولا مخيص منه لابد يحصل لك هذا الشيء لابد إذن وقل نفسك أهل السنة قد بتنو كما ترون في هذا الواقع الآن تلاقات عظيمة والله أصابتهم في دعوتهم وفي خيلهم الذي كانوا عليه وفي أموالهم وفي أنفسهم وأيضا من عدائهم حصل لهم بلاء عظيم فعلى هذا هذه بشارة خير الله وعلامة خير لهؤلاء المؤمنين أنهم أصيبوا في أموالهم وتركوا أموالهم وخرجوا نازعين كما يقال الصلاح العصري فارين بدينهم وهكذا في أنفسهم حصل لهم قتل ولإخوانهم وأحبتهم وهكذا أيضا كذلك في فقد الأحبة والأمراض التي أصابتهم وهكذا ولا من الذين أتم كتاب من قبلهم ومن الذين عشروا أذن كثيرا وسمع ما سمع من كلمات النابية من أهل الأهواء من أهل الإسلام وأن هذا بذنوبهم وهذا بسبب تكلمهم في فلان وفلان وهذا لا تبالي به والله والله أن فلان وفلان هولى فجرة استحقوا الكلام فيهم مبتدع ضلال منحرفون لا تبالي لا يهزك فلان ولا فلان والله أننا نفوسنا طيبة بالكلام في فيهم منحرفون تحذيرا لأهل الإسلام من شرهم ومن الحرافهم قاموا على دعوة عظيمة وتآمروا على دعوة هي سهلا والله حصل وفاق بينهم بين الأرفاض على هذا الخير وإن لم يكن هناك اتفاق قولي فاتفاق بعدي على ضرب هذا الخيف وخيف عليك بعد ذلك نفسك تكون بها واحد يهزك والله هذا بعيد أن يهزني الفجرة فعلى الشخص يثبت يثبت شيء مثل الشمس واضح حصل ما حصل لأنستنا من ابتلال عظيم لعظهم يهتز مسكين هذا يدل على ضعف منهجه وضعف علمها أيضا ولا أمور الحمد لله لله الحمد نزداد مثلما نغ نقر... هذه الآيات لما نقراها نزداد إيماناً والله بها وتسليما وكذلك أيضاً وقت أنفسنا لما سيحصل في المستقبل أيضاً ولست الله ثبات صلّاهن ثبتا على الخير هذا وإن الله ما في غير الخير خير هذا الذي نحن عليه ما في إلا هذا السبيل الذي تسرقون عليه الطائف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء في المال وابتلاء في النفس وابتلاء مناهلهاء تسمع منهم ما تسمع فعلى ذلك يصل الشخص حتى ان الله الموعد الله يجمعنا بها اولى الاعداء يفصل ربنا بيننا في يوم الفصل قال رحمه الله قوله تعالى: "لَنُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ" الآية قال عكرمة ومقاتل الكلبي وابنه جريج نزلت الآية في أبي بكر في الحاصر ابن عازوراء هذا كلهم عضلات وفي الحاصر ابن عازوراء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر للا في ابن عازوراء سيد بني قينقاع ليستمده وكتب إليه كتابة وقال لأبي بكر رضي الله عنه لا تفا أشنت عشان... لا لا تفتاتن قال كل من أحدث دونك شيئا ومضى عليه ولم يستشرك استبد به دونك فقد فاتك شيء وافتات عليك له أو فيه وهو افتعال من الفوت وهذا السبق إلى الشيء دون ائتمار ومشورة ونحن نقول افتئات افتات عليك وسبقك إلى الشيء وما شاورك وينبغي أن يرجع إليك في هذا الأمر هذا افتتات وافتئات في اعتبار نفاتك في شيء كان ينبغي أن يرجع إليك فيه وسبق إلى شيء كان ينبغي أن يرجع إليه قبل أن يسبق إليه ويستشير فيه قال لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع فجاء أبو بكر رضي الله عنه ومستقر متوشح بالسيف، فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال قد يحتاج ربك، صلى الله قد يحتاج ربك إلى مده، فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتاتا علي بشيء حتى ترجع، فكفف نزلت هذه الآية لتبلغن في أموالكم. وقال الزهري نزلت في كعد ابن الأشرف فإنه كان يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين وهذا الحمد لله يسر الله له من يغتاله من هؤلاء الفجرة أرسل الله بعض أسود الإسلام يغتال هذا الفاجر واغتيال المشرك الذي منه ضرر على المسلمين جائز جائز بأمر أمير المسلمين إذا أمر أمير المسلمين باغتيال بعض الفجرة يقتال فإن رسول الله أمر باغتيال كعب وغير كعب ونفذوا فيهم الاغتيال، لكن بأمر أمير المؤمنين وأمير المسلمين وفي من يستحق الاغتيال وليس كل من أمرك باغتيال تغتاله لا يجوز أن حرام، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لا يجوز لكن في من يستحق الاغتيال وأمرك باغتيال يذهب وهو يستحق رافضي زنديق خبيث أو مشرك أو ساحر منه ضرر على المسلمين فأمرك ولي الأمر المعتمد بهذا الشيء فلا بأس فرسول الله أمر من سمعت باغتيال هؤلاء وقال الزهري نزلت في كعب بن الأشرف فإنه كان يهجو رسول الله وليس كل واحد يغتال هذه فوضى فتح الباب هذا باب شق يذهب ذا وي يقول هذا ساحر ي ثاني ويقول هذا سب الله قتلته قتلته لأنه سب الله هذا لا يجوز هذا افتئات على ولاه الأمور وسبق لهم فيما هو من شؤونهم واختصاصهم فيه هو من شؤون واختصاص ابو بكر يقول له رسول الله لا تفتات علي لا تسبن شيء لا تقعن شيء كما في هذا الأثر هذا صواب إن لم يصح وقال الزهري نزلت بكعب من الأشرف فإنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصب المسلمين ويحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بشعره ويشبب بنساء المسلمين يذكر جمالهن التشبيب هو ذكر المحاسن والجمال فهذا كان يذكر جمال النساء المسلمين ومحاسن النساء المسلمين بشعره فاجر هذا مع التشبيه. ويشبب بنساء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملّي بابن الأشرف، قال الأسود، ومن يقتال هذا الفاجر ويقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملّي بابن الأشرف، فإنه قد آذ الله ورسوله بهذا القيء، يرسل من يقتال هذا المجرم، هذا الله ورسوله، هذه جملة تعلينية، جملة تعلينية ل ما أشار إليه أولا عليه الصلاة والسلام من يغتال هذا الرجل من لي بهذا الرجل ليش فإنه هذا الله رسوله وكل واحد تغتاله, إليه تغتاله هذا ما يصلح فقال محمد مسلمة الأنصاري أنا لك يا رسول الله أنا أغتله قال ففعل قال ففعل إن قدرت على ذلك ذهب مغتلهو فرجع محمد من مصر فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب صبر عجيب ومثل هذه الأمور إخواني تحتاج صبر تحتاج صبر ربما تختبي في مكان لا طعام عندك ولا شيء حتى يمر هذا الفجر لإغتياله تصبر أيامًا كنت أظن سيمر اليوم الأول ما مر ثاني ثالث, ثالث الرابع الخامس حتى يسر الله مروره بعد ذلك. لاغتيال هذا الفاجر بالقيود المتقدمة، يحتاج لصبر. فما كث ثلاثة لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق ما تعلق نفسه، لما كان معه من قبل هم أكله أو شيء يسير أو شيء يسير، تعلق به النفس بحياتها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه. وقال له لما تركت الطعام والشراب قال يا رسول الله قلت قولا ولا أدري هل, هل أفي به أم لا فقال إنما عليك الجهد فقال يا رسول الله إنه لابد لنا من أن نقول قال لا لابد ما نصل إلى هذا الفاجر وهو كعب الأشرف إلا أن نقول فيك شيئا حتى يطمئن لنا حتى يطمئن لنا احتاج أن نقول قولا فيك يا رسول أذن لنا من أجل يطمئن لنا أننا ما نحبك أو أننا لسنا من جهاتك أتينا لأمر ما فيطمئن لنا وبعدها نتمكن منه هذا من السياسة من السياسة ولكن لا يكون قولا صريحا هذا الأولى في رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه شيء من الاحتمال فقال يا رسول الله إنه لابد لنا من أن نقول قالوا ما بدى لكم فأنتم في حل من ذلك قولوا فيما بدى لكم لجل اطمئن لكم هذا الفاجر تقتنوا بعدها فأنتم في حل من ذلك انظر لفقه هؤلاء الصحابة ما هم من أنفسهم لهما يقول في رسولنا حتى أذن لهم نبينا صلى الله عليه وسلم في القول فيه من أجل غاية هذه وليس معنا ذلك الغاية تمرر نسيلة هذا لا يجوز حرام وما هو على الإطلاق يطلقونها الدخلوا الانتخابات ارتكبوا المحرمات الغاية تبرد وسيلة غاية ماتون وسيلة ماتون فيها شرعا رس الله اذن لهم أنت من اذن لك هذه، بارتكاب المحرمات فلابد ان تكون وسيلة موصنة لغاية ماتون فيها شرعا من ارتكب الكفر ومن اذن لك فيه حتى ترتكبها ولا اذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا فاحل لهم فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان ابن سلام وأبو نائلة وكان أخا كعب من الرضاعة ما فيها دين مقدم على الرضاعة هذا يسب الله وكانت له أخوة من الرضاعة معه وكان أخا كعب من الرضاعة وعباد بن بشر وحارث بن أوس وأبو عيسى بن جبير فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع إلى بقيع الغرقدي ثم وجههم ولا بأس أن يمشي القائد مع هؤلاء إلى مكان الماء ثم يرجعه ويوجههم كيف يصنعون ومن أي جهة يأتون للأعداء سواء خرج معهم يحتاج من خروجه أو خرج إلى مكان الماء وجههم بما يقصده ويريد ويرجع هذا جائز فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرغد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم فيه دعاء قادة للجيوش أما الآن ما هم حول هذا اللوم رحم الله التعلق بالله سبحانه وتعالى عند كثير من المتأخرين ضعفا، ضعفا. أما رسول الله قلبهم علم فأن النصر لا يكون من جهة أو بالتعلق به وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في ليلة مقمرة طويل حديث هذا واخر ما بقي ان شاء الله لوقت آخر الهولى